وقائد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى سنته إلى يوم الجمع والدين عباد الله في النفس البشرية غرور وطغيان وفي دواخل النفس تعقيد وعصيان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 يجد نفسه في العبادة متكاسلا متعبا مثقلا أحيانا يميل إلى الخير ويعرفه ولا يقدر على اتيانه. ويعرف الشر ويدركه ولا يستطيع أن يمتنع عن تعاطيه النفس البشرية معقدة كثيرة التعقيد وهي كثيرة التحولات بين البكاء وبين الضحك وأنه هو أضحك وأبكى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 من, من التسعة عشر لو اجتمعت الأمة وخلق الله جميعا لما قدروا عليه لذلك قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا وذلك في قتب أهل الكتاب موجود ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين أو آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولذلك حدث القرآن عن النار كلا إنها لضى نزاعة للشوى النار من يقدر عليها؟ أو قدها الله وهي الآن موجودة والنار مخلوقة ولا تبين ولا تفنى أبدا وأن النار الآن موجودة والدليل على ذلك ما نعانيه من الحر والفيح قال عليه الصلاة والسلام لا تصلي عند قائمة الظهيرة فإن عندها تسجر جهنم تأتي الملائكة وتوقت جهنم تعدها للناس وكذلك قال اشتكت النار وقالت أكل بعضي بعضا فأذن لها الله بنفسيني نفس في الصيف ومنه الحر ونفس في الشتاء ومنه أشد ما تجدون من الزمهرير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 في خلقها إن إن الحجر لا يقمن على شفير جهنم فيه فيها سبعين خريفا لا يدرك لها قعرا وإن أحدكم وإن درس الكافر والفاجر في النار كجبل أحد وإن مقعده في جهنم ما بين مكة والمدينة أربعمية كيلو وما بين لحمته وما بين منكبه إلى شحمته أذني مسيرة ثلاثة أيام تأكله النار ويوم نقول لجهنم هل امتلأتي فتقول هل من مزيد تأكله النار حتى تبلغ قلبه وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطالع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة مؤصدة أي مغلقة وأبواب النار إلى تحت في دركات في عمد ممددة بعد أن يغلق عليهم الباب يؤتى بحديد يوضع هذا الحديد من أجل أن يقفل عليهم وأن يوصد عليهم فالتاجر أحيانا يضع بعد أن يغلق الباب يضع حديدة معارضة على هذا الباب من أجل أن لا يفتح الباب في عمد ممدد هذا العمد الممدد عذاب أهل النار كلما نضجت بدل جلودهم بدلناهم جلودا غيرها صنوف العذاب والهلاك وجوههم مسودة كالحة وعذابهم أليم وفوق ذلك كله وترى المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لام لن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إننا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون وترى, المجر... وترى المجرمون ناكسوا رؤوسهم إنه أشد أنواع العذاب حدث القرآن عن طعامهم فليس لهم طعام إلا من ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليمة فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون والغسلين هو الغساء في صورة صاب حميم وغساء وآخر من شكله أزواج أي أشكال مختلفة والغسلين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 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وصيصلون سائرا طعامهم الغسلين وطعامهم الغصة وطعامهم الضريع وشرابهم ويُسقى من ماء صديق يتجراءه ولا يكاد يصيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وَثُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ أي متناهي في الحرارة يُأخذ يُدخل في النار والحميم بالقرب من النار فيقول أخرجوني من النار أريد أن أشرف فتأخذه الملائكة إلى الحميم يطوفون بينها وبين حميم الآن أي بين النار وبين الحميم يأخذون إلى الحميم فيقول أرجعوني إلى النار يرجعونه إلى النار يقول أرجعوني إلى الحميم يطوفون بينها وبين حميم آن وإن يستغيث يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوء بئس الشراب وساءت مرتفقا إذا قرب الإناء إلى وجهه ليشرب سقط لحم وتيه في الإناء قبل أن يصل إلى فمه إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطول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 إبل العقشى هذا نزلهم يوم الدين إنها ترمي بشرر كالقصر شرر جهنم الشرار الوحدة كأنها قلعة كأنها جمالة صفر الصفر هنا بمعنى السواد كأنها إبل سوداء من الذي يطيق النار ومن الذي يتحملها لباسهم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 من ذلك وترى المجرمين يومئذ مقرمين في الأصفاد. قال ابن عباس أما وعزّ الله ما قيدهم مخافة أن يعجزوه ما بربطوه عشان يقول ما يقوم جارين. لا والذي نفسي بيده ما قيدهم مخافة أن يعجزوه ولكن أراد أن يذلهم ولذلك.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 ولكن بالرغم من عظم خلق الأهل النار الملائكة يأخذون من يريدون إلقاءه في النار من رجله ومن رأسه قال تعالى فيؤخذ بالنواصي والأقدام زول ما بين مقعده ما بين مكة والمدينة درسك جبل أحد الدرس الواحد ده الملائكة بن سكو من رأس كرعه قالوا أهل مكة قالوا بيقدروا على التسعتاشر ملك قالوا نحب نكفيكم شر أبو جهل قال لون أتعطاد علي أنا برا أنا برا بقضيكم قال لون وكالتسعتاشر قال لون هين لكن ربنا ختم الآية وما يعلم جنود ربك إلا هو وإن هي إلا ذكرى للبشر ولذلك فيؤخذوا بالنواصي والأقدام لما من النواصي والأقدام تكاد السلسلة الفقرية أن تنكسر تظن أن يفعل بها فاقرة فاقرة أي السلسلة الفقرية لما يمسكوا كده يقول الظهريب ينكسر الليلة يمسكوا كده الملايكة يمسكوا من راسه ومن قلعه بيكوا برداء يمسكوا الملك كده بس دار المي في النار يقول أنه ظهريب منكسر. تظن أن يفعل بها فاقرة وبعد ذلك ابن عباس قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوا قال الواحد ينقض اللحمة بيدخل اللحمة في حديدة ويقلب الحديد في النار الملاك بجيب الحديد بيدخلها في رأس زول ويخرجها من دبره فينتظم في سلك الحديد كما تنتظم اللحمة فيقلب الملك بعضهم في النار هكذا يقلبون في النار كذا وأنت إذا رأيت هذا العذاب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 في ناس ناس نار عدين لذلك يسمع النار دي ويخاف كده عذاب والموية وال... والنار تغلي والزول جلده يقع في النار ويتعذب ولا ي... ولا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور يسمع كم ده يقول النار دي حقا الكفار دين لكن صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات والرجال بأيديهم صياب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 خمسة من أهل النار فذكر البخل في النار ذو البخيل يمشي النار والكذب في النار والشنذير والحديث في صح مسلم والشنذير في النار والشنذير لم ي... لم يترك النبي سلم أحدا ليفسر الكلمة فسرها بنفسه قال الفحاش الشنذير الفحاش الشنذير كلام كعب ولسانه كله في وسوء وكل كلام بتاع بتاع بتاع بتاع الفص يعني قبيحة تكلم كلام فارغ ولفص سيء الفحاش عشان نصير في النار هذا من هذا ما يدخل النار نسأل الله السلامة والعافية مما يدخل النار الخيانة وردت في الحديث الذي في صعب مسلم هذا في الخمسة والخائن الذي قال يألو جهدا يسعى بالليل والنهار من أجل أن يجد خيانة في مالك أو أهله يصاحب الولد عشان أخته ويدخل داخل البيت عامل فيها صاحب ناس البيت وهو قاصد البيت قاعد في البيت ده ده ده خاين الخاين ده يمشي النار طوالي القتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه القتل بيدخل بي بي الناس النار اكل ريبه يدخل الناس النار ذكر الله أنها تدخل النار وكثير من الصفات التي تدخل الناس النار يفعلها الناس دخلت امرأ النار في هرة في ناس دخلوا الناس في هرة في كنيسة يعني شوف شوف الظلم ده بودز وكيف النار في هرة وقص على ذلك كثير من الامور التي تدخل النار دخلت امرأ الناس النار في هرة حدث إن الذين أكلن أموال يتامى ظلما إنما يأكلن في بطونهم نارا الظلم يفضي إلى النار وكثير من الصفات ده أول شيء بيدخل النار تبعي من الأشياء بيدخل النار دع ما تمشي النار دي أبعي من الأشياء بيدخل النار واجع الأشياء البت البت البت البت من النار الصدقة تنجي من النار اتقوا النار ولو بشق تمرة الصدقة بتبعيد من النار الصوم من صام يوما في سبيل الله الحديث البخاري بعد الله وجوءا من نار سبعين خريفة الصوم جنة، أي يقيك من النار الصوم يبعد من النار ثم لا يرجو النار عبد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن إلى الضرع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 الحديث في الصحيح لا يجمع الله كافرا وقاتله في النار أبدا هذا ينجي من النار يا أهل الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم هذه كثير من الأشياء التي تنجي من النار نسأل الله أن ينجينا من النار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 لا لأكلت أهل الموقف جميعهم إنسهم وجنهم ومؤمنهم وكافرهم النار ترى وتتكلم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرمين دعوا هنالك ثبورا لكن تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا اربطوهن يرموه في محلات ضيقة من النار يا خي هذه نار كبيرة كبيرة هذه النار وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن ناله الذكرى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى لم يترك القرآن شيء فصل النار تحدث عن لباس أهلها، عن شرابهم، عن طعامهم، عن حالهم، عن خدهم، عن ما هم فيه من الألم، عن عن انتهاء الملائكة لهم، عن لضع، عن الفطمة، عن الجحيم، عن السعير عن صقر، عن الهاوية. حدث القرآن عن كل النار من أجل أن, من أجل أن يخاف الناس. ذلك يخوف الله به عباده، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، واستفتح وخاب كل جبال عنيد من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صغير. ثم بين القرآن السبل المنجية والطرق الكافية لمن أراد أن يمن أمن لمن أراد أن يفر من النار ويفتعد عنها. النار أقرب إلى أحدكم من الشراك نعلي والجنة كذلك ما تشوف النار دي بعيدة كل موحدة بتدخلك النار رب, رجل رب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا هي من صخة الله تهوي به في نار جهنم سبعين خريفة كل ممكن تدخلك النار احفظ نفسك كويس وأكثر ما يدخل الناس النار اللسان والفرج أخترشه ناس بألسنة وناس بفروجهم أعوذ بالله الزنات وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. تقوى كان واضحة. لأن شهوة الفرج لا يحتملها كثير من الناس، بل قد تجد الإنسان حافظ وتقي وأي شيء لكن عندما تأتي الشهوة يعمى ويصم ويفعل وهو لا يدري. شيء عجيب. وشهوة اللسان. لأن الكلام شهوة. مجرد أنه زول يتكلم شهوة. أزول ممكن يجن مع ناس يستلم المجلس برا. حتى في أي حاجة يفتح الكرة طوال ينضم، الفن ينضمه هو، السياسة يتكلم القرار 93 و 500 خمسمية وعشرة ألف يتكلم هو، في الدين ينطقه، يجيبه الناس كلها بس الكلام ده شهوه. الما بده يتكلم منه. الكلام ذاته لأنه مشاوير رجبته. زو صاحبه. خطر أكثر ما يدخل الناس النار، الفرج واللسان. من ضمن لي ما بين فقته وما بين فخده ضمنت له الجنة. ولذلك هذا الإنسان أي يخوف نفسه بهذه النار كان السلف يضع أحد أصابعه على السراج في الفانوس ثم يسحبه يقول يا نفس يا رديئة لا تحتملين نار السراج أتحتملين رار الله التي قال تعالى وقودها الناس والحجارة نار بل وقودها الناس والحجارة من وقودها الشمس الشمس جو النار الشمس دي مش حارة ربنا مش يلا بدخل جو النار الشمس ذاته قالوا بيساوي الدنيا قالوا كم مرة ما عارف قالوا الشمس بيساوي الأرض مية مليون مرة ولا كم ما عارف الشمس ذاته خل الأرض الشمس والناس في الأرض من الكفار المجرمين ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأنا جهنم من الجنة والناس أجمعين وأكثر أهل النار من النساء أكثر أهل النار من النساء لقلة الإيمان وللتبرج وللعصيان ولي ولقلة الدين ولقلة العقل ولسرعة التقليد يقلد ساكت في الفاجرات وفي الساقطات تعوذ بالله النار تعجز الأرسنة عن وصفها والعقول عن إدراكها لا أملك إلا أن أقول سائل الرب جل جلاله في علاه أن, وإي أن يقينا وإياكم شر النار وحرها اللهم يا ربنا ويا مولانا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 اللهم يا ربنا ويا مولانا. ويا إلهنا. ربنا صرف عنا عذاب جهنم. إن عذابها كان غرامة. اللهم صرف عنا عذاب جهنم. إن عذابها كان غرامة. اللهم إنا نستعيد بك من النار. اللهم إنا نستعيد بك من النار. اللهم إنا نستعيد بك من النار. يا رب العالمين. اللهم نجنا يا رب العالمين. اللهم هدينا لأحسن الأخلاق. فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وصرف عنا سيء الأخلاق. فإنه لا يصرف عنا سيّه إلا أنت يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا مولانا ويا إلهنا ويا خالقنا ويا سيدنا لا رب لنا سواك ولا إله لنا غيرك اللهم نجينا يا رب العالمين اللهم نجنا من النار يا رب العالمين اللهم لا تخزنا يوم تبعث عبادت يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقيم الصلاة